السلام عليكم ورحمة الله توجد سيارة من نوع مرسيداس راه جهة المدرسة على اليسار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 لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر فصلا تحدث فيه عن وجوب الإيمان بالملائكة قال رحمه الله بعد ذلك وأما الإيمان بالكتب المنزلة فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا كما قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط إلى آخر ما ذكره المؤلف المؤلف رحمه الله في كلامه السابق شرع في الكلام عن أصول الإيمان السدة فتكلم أولا عن الإيمان بالله تعالى ثم تكلم بعد ذلك عن الإيمان بالملائكة والآن سيتكلم عن, عن الإيمان بالكتب ثم بعد ذلك سيتكلم عن الإيمان بالرسل والمؤلف رحمه الله رتب هذه الأشياء على هذا الترتيب اتباعا منه رحمه الله للنصوص الشرعية التي رتبت هذه المذكورات على هذا الترتيب ولهذا لو تأملنا في الآيات التي ذكرت أصول الإيمان أو كثير من الآيات طبعا ليست كلها ولكن الكثير من الآيات التي ذكرت أصول الإمام رتبتها على هذا الترتيب ولهذا يقول الله تعالى مثلا في آخر صورة البقرة أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله إذا هذه الآية لما ذكرت هذه الأصول الأربع من أصول الإيمان رتبتها على هذا النحو فبدأت بالإيمان بالله ثم ثنت بالملائكة ثم ثلثت بالكتب ثم ربعت بالرسل ولهذا أيضا جاء في قول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فرتبت أيضا على هذا النعم ولهذا أيضا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا نلاحظ أن هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله قد روعي فيه ما روعي في مثل هذه النصوص الشرعية وقد يتساءل السائل حينئذ فيقول ما هو سر هذا الترتيب يعني لماذا هذه الأصول هذه الأصول الأربعة رتبت على هذا النحو لماذا فنقول أولا هذه الأصول الأربعة جاء البدء فيها بماذا بالإيمان بالله والبدء بذلك واضح ظاهر لأن الله جل وعلا هو الغاية ما من شيء وجد في هذا الكون فلأجل الله وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدوني إذا فالله جل وعلا هو الغاية ولهذا كان البدء به و. من أسماء الله تعالى ماذا؟ الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء إذن فالبدء بالإيمان بالله تبارك وتعالى واضح وظاهر جدا طيب بعد ذلك جاء ذكر ماذا الملائكة فقدمت الملائكة على الكتب والرسل لماذا أولا لأن الملائكة هي التي سبقت في الخلق والوجود فالملائكة وجدت قبل أن يوجد مع الإنسان وقال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة إذن فالملائكة هي التي سبقت في الزمن ولهذا نسب ماذا تقديمها على الكتب والرسل ثم أيضا هذه الملائكة هي الواسطة هي الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق هذه الملائكة هي الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق فناسب أيضا لأجل ذلك أن تقدم على الرسل وعلى الكتب إذن فقدم أولا الإيمان بالله ثم جاء بعد ذلك الإيمان بماذا بالملائك ثم بعد ذلك ذكر ماذا الإيمان بالكتب وبالرسل ولماذا قدمت أيضا الكتب على الرسل لماذا قدمت الكتب على الرسول لأن الرسالات يعني هي المقصودة الرسالات هي المقصودة فالله تبارك وتعالى مثلا لما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ولكل من, يعني من سيأتي إلى يوم القيامة ما هو المقصود من هذا الإرسال؟ المقصود من هذا الإرسال ها هو الرسالة التي جاء بها يعني هذا الرسول إذا ف الرسالة هي المقصودة بماذا بالإرسال لأن هذا الرسول إنما بعثه الله تبارك وتعالى ليبلغ هذه الرسالة وهذا وهذه الشريعة وليبلغ ماذا هذا القرآن ولهذا ناسب ماذا أن تقدم الرسالات على الرسل لأن الرسالات هي المقصودة بإرسال الرسل أيضا وإنما الرسل عبارة عن ماذا عن وسائل الرسل عبارة عن وسائل لتبليغ ماذا هذه الرسالات هذه الرسالات ولهذا أيضا في هذه النصوص الشرعية قدمت ماذا الكتب والرسالات على الرسل كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فقدمت الكتب على الرسل إذن فنلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى وهذا من دقته طبعا أنه راعى ماذا هذا الترتيب فتكلم أولا عن الإيمان بالله ثم بعد ذلك تكلم عن الإيمان بالملائكة ثم بعد ذلك تكلم عن الإيمان بماذا بالكتب ولهذا قال المؤلف وأما الإيمان بالكتب المنزلة وأما الإيمان بالكتب المنزلة طبعا الكتب جمع ماذا الكتب جمع كتاب الكتب جمع كتاب وكدمت كتاب بمعنى, بمعنى مكتوب إذا قلت هذا كتاب فكلمة كتاب بمعنى ماذا مكتوب بمعنى مكتوب كأن تقول مثلا في اللغة العربية يعني هناك كلمات كثيرة تأتي على هذا الـ الـ الـ الوزن وعلى هذا المعنى يعني تأتي على وزن ماذا فعال ويكون معناها آه ماذا مفعول هي على وزن فعال بمعنى ماذا مفعول كتاب بمعنى مكتوب إله بمعنى ماذا آه إله بمعنى مألوه إله بمعنى مألوه فراش بمعنى آه مفروش غراس بمعنى مغروس وهكذا يعني ألفاظ كثيرة في اللغة العربية إذن الكتب كما قلنا هي جمع كتاب بمعنى ماذا مكتوب ومادة كتب يعني مادة كتب في اللغة العربية تأتي بمعنى ماذا الضم والجمع مادة كتب في اللغة العربية معناها الضم والجمع والكاتب كما جاء في لسان العرب الكاتب سمي كتبا لماذا لأنه يجمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض يجمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض والكتاب لماذا سمي كتابا لأنه يجمع يعني عدة كلمات يجمع عدة كلمات ويضم كلمات إلى بعضها حتى تتكون من تلك الكلمات الجمل والفقرات. إذن هذا هو معنى الكتب من الناحية اللغوية من حيث اللغة وأما المراد بالكتب في الشرع المراد بالكتب في الشرع فهي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الرسل ليبلغوها لأقوامهم بقصد ماذا هدايتهم إلى الصراط المستقيم إذن هذا هو المراد بالكتب هنا في كلام المؤلف ولهذا المؤلف قال وأما الإيمان بالكتب المنزلة إذن فأشار إلى هذا التعريف الشرعي إذن فالكتب في الشرع المقصود بها الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله لتكون هداية لمن أنزلت عليه لتكون هداية لمن أنزلت عليه من تلك الأمم ومن أولئك الأقوام إذن قال المؤلف هذا العنوان وأما الإيمان بالكتب المنزلة فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا فإن الله قد أنزل مع كل رسول كتابا طبعا يعني هذه العبارة يعني هذه العبارة التي ذكرها المؤلف يعني فيها نظر فيما أظن هل كل رسول يرسله الله تبارك وتعالى لابد أن ينزل الله جل وعلا عليه كتابا مستقلا لأن هذا الذي يفهم من كلام المؤلف يقول فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا هل كل رسول لابد أن يأتي معه بكتاب مستقل طبعا لا ولهذا عدد الرسل أكثر من الكتب بكثير فليس كل رسول يرسله الله فلابد أن ينزل عليه ماذا كتابا مستقلا ذلك لأن يعني بعض الرسل قد يرسلهم الله تبارك وتعالى ل تبليغ رسالات يعني موجودة في كتب نزلت أصلاً فلا داعي إلى أن ينزل عليه ماذا كتابا يعني جديدا مستقلا ويعني نشرح ذلك فموسى عليه الصلاة والسلام هل هو رسول أم لا موسى رسول أو لا رسول وأقوه هارون هل هو رسول أم لا رسول إذن موسى وهارون رسولا ارسلهما الله تعالى من المعلوم ان كتاب موسى هو ماذا كتاب موسى هو ماذا التورات كتاب موسى هو التورات والسؤال الذي نطرحه الان هل هارون له كتاب مستقل الجواب لا لا فكتاب هارون ايضا هو التورات كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء لقد أرسلنا موسى أو لقد أتينا موسى ولقد أتينا موسى وهارون ماذا الفرقان وضياءا وذكر للمتقين والفرقان هنا يعني الفرقان هنا هو ماذا الق التورات ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان أي التورات إذن فهذان النبيان أرسلا بكتاب واحد فقط، أرسلا بكتاب واحد فقط، وبالتالي فيعني كون الرسول يرسله الله تعالى هذا لا يعني أنه لابد أن يأتي معه بماذا بكتاب مستقل لا, لا يلزم ذلك، بل قد يبعث بمضمون يعني رسالة أخرى. رسالة يعني نزلت أصلاً فلا داعي لإنزال رسالة جديدة ولهذا أيضاً عيسى عيسى عليه الصلاة والسلام الكتاب الذي أنزل على عيسى هو ماذا هو الإنجيل طيب هل الإنجيل كتاب مستقل تماما عن التوراة الجواب لا الإنجيل عبارة عن كتاب نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام متمما للتورات متمما للتورات فالإنجيل عبارة عن كتاب جاء ليتمم كتابا آخر وهذا يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعث بالتورات والإنجيل معا بعث بالتورات والإنجيل معا ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل وقال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة آل عمران حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إذا فعيسى عليه الصلاة والسلام بعث أيضا بالتوراة ولكن نزل عليه كتاب آخر وهو الإنجيل وهذا الكتاب هو مصدق لما نزل قبل ذلك من التوراة ولكن جاءت فيه بعض التعديلات جاءت فيه بعض التعديلات ولهذا قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم لكم إذا فشاهد الشاهد من كلامي هذا يعني أن تفهم بأنه ليس من اللازم أن ينزل مع كل مع كل رسول كتاب مستقل هذا ليس بلازم هذا ليس بلاذ إذا فالرسول يعني نزلت أو أرسلت برسالات بكتب ولكن هذا لا يعني أن كل رسول لابد أن يأتي معه بكتاب مستقل، فهذا ليس بلازم كما سبق شرحه. طيب أعود إلى كلام وألف حيث يقول رحمه الله فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابة، مع كل رسول كتابة كما قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والشاهد في قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب لأن الكتاب هنا اسم جنس يكون بمعنى الجمع لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم ماذا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد فدلت هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا كثيرين وأنزل مع هؤلاء الرسل ماذا كتبا وأنزل مع هؤلاء الرسل كتبا وهذا لا يعني كما قلنا أنه لا بد أن يأتي كل رسول بكتاب مستقل بكتاب جديد وقال تعالى كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين لمن وحد الله وأطاعه ومنذرين لمن أشرك وعصاه وأنزل معهم الكتاب وهذا هو شهد أيضا وأنزل معهم الكتاب أي وأنزل مع هؤلاء النبيين الكتب وأنزل معهم الكتاب بالحق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 على أن الله جل وعلا أرسل ماذا رسولا وأنزل على هؤلاء الرسل كتبا فوجب علينا الإيمان بكل ذلك فنحن نؤمن ونوقل بأن الله جل وعلا أرسل رسولا كثيرين وأنزل الله جل وعلا مع هؤلاء الرسل هذه الكتب التي يجب علينا أيضا شرعا أن نؤمن بها وأن نكر بها قال المؤلف فنؤمن بهذه الكتب فنؤمن بهذه الكتب وهذا الإيمان يعد ركنا من أركان الإيمان يعد ركنا من أركان الإيمان فلو أن إنسانا مثلا قال أنا لا أؤمن إلا بالقرآن فقط القرآن هو الكتاب الوحيد الذي أنزله الله ولا تجد كتب أخرى أنزلها الله فهذا كفر والعياذ بالله هذا كفر والعياذ بالله لأنه يجب عليه شرعا أن يؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله ولا يجوز له أن يفرق بين هذه الكتب فيؤمن ببعضها ويكفر بالبعض الأقر وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيد إذن فقال المؤلف فنؤمن بهذه الكتب ونعلم أنها من عند الله نؤمن أيضا بأن هذه الكتب أنزلها الله جل وعلا إذا فهي من تنزيل الله جل وعلا وهي من وحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله إذا قال فنؤمن بهذه الكتب ونعلم أنها من عند الله امتثالا يعني نفعل ذلك امتثالا لقوله تعالى قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي بالنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إذن فالله جل وعلا أمرنا في هذه الآية أن نؤمن بجميع ما أنزله الله تبارك وتعالى على هؤلاء الرسل نؤمن بما أنزله الله جل وعلا عليهم من كتب ورسالات ووحي ونحو ذلك. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله. والمقصود بالرسول هنا ها من يا جماعة محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وهو محمد. عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب المنزل على محمد هو ماذا هو القرآن امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن قال تعالى بعد ذلك والكتاب الذي انزل من قبل يعني امنوا ايضا بالكتاب الذي انزل من قبل والكتاب أيضا هنا اسم جنس الكتاب هنا اسم جنس فهو بمعنى ماذا الكتب إذا آمنوا بالله ورسوله الذي هو محمد والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن والكتب التي أنزلها الله جل وعلا قبل ذلك كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. إذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إذا تأملوا كيف جاءت الآية بخطاب أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا. ثم أمر الله تعالى بالإيمان بهذه المذكورات آمنوا بكذا وكذا وكذا. إذن فدل ذلك على أن من لم يؤمن بكتاب من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا فليس بمؤمن فالإيمان لا يتحقق إلا بهذا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل قال تعالى بعد ذلك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إذا فدلت هذه الآية أيضا على وجوب على وجوب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى بجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا وعلى رأسها طبعا القرآن المنزل على محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فإن قال قائل وما هو سر التعبير في هذه الآية فيما يتعلق بالقرآن بقوله تعالى نزل وفيما يتعلق بالكتب السابقة بصيغة ماذا أنزل يعني قال أمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل لم يقول والكتاب الذي أنزل على رسوله بل قال والكتاب الذي نزل على رسوله ثم قال والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل ولم يقول والكتاب الذي نزل من قبل يعني ما هو سر هذا التغير. قال ابن كثير رحمه الله في معنى كلامه أن القرآن لما نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث جاء التعبير فيه بصيغة ماذا؟ نزل بصيغة ماذا؟ نزل وكلمة نزل كأنها تفيد ماذا؟ يعني التكرار كلمة نزل كأنها تفيد ماذا؟ التكرار ها؟ كأنه يعني نزل يعني في مناسبات عديدة نزل في مناسبات عديدة إذن فهذا التعبير يعني مشعر بأن القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل ماذا مفرقا بحسب الوقائع والأحداث بخلاف الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى قبل ذلك الكتب التي أنزلها الله جل وعلا قبل ذلك كانت تنزل جملة واحدة، لم تكن تنزل مفرقة، بل كانت تنزل جملة واحدة، ولهذا يعني تغير التعبير يعني بين هذين الموطنين والله أعلم. قال المؤلف بعد ذلك وقوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. كتاب هنا أيضا اسم جنس ويكون المعنى وقل آمنت بما أنزل الله من كتب إذن ففي هذه الآية أيضا أمر بالإمام بجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الرسل وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب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 وما أنزل من قبلك يعني يؤمنون بالقرآن ويؤمنون أيضا بالكتب التي أنزلها الله تعالى قبل محمد عليه الصلاة والسلام والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إذن كل هذه الآيات كما ترون أوردها المؤلف رحمه الله ليستدل بها على أن الله جل وعلا قد أرسل رسلا وأنزل مع هؤلاء الرسل كتبا والواجب على المسلم أن يؤمن بها بهؤلاء الرسل وبالكتب المنزلة عليهم من غير أن يفرق بينها فيؤمن بالجميع ولا يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض الأخ قال المؤلف ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره. إذا جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الرسل هي من كلام الله من وحي الله. تكلم الله تبارك وتعالى بها. تكلم الله تبارك وتعالى بها. فالقرآن من كلام الله. والإنجيل من كلام الله والتوراة من كلام الله وهكذا فجميع هذه الكتب هي من كلام الله تكلم الله تبارك وتعالى بها حقيقة تكلم الله تبارك وتعالى بها حقيقة إذن فهي من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد على الوجه الذي أراد قال المؤلف فمنها أي من هذه الكتب والرسالات فمنها المسموع منه منه أي من الله تعالى فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة إذن فهذا الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسوله على أنواع على أنواع فمنه ما هو مسموع من الله تبارك وتعالى مباشرة من غير واسطة فالله تعالى تكلم به وسمعه الرسول الموحى إليه تكلم الله تبارك وتعالى به وسمعه منه الرسول ولهذا قال فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة كما كلم الله موسى تكليما بدون واسطة قال تعالى وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ إذن فهذا النوع من الوحي سمعه الرسول من من من من الله تبارك وتعالى مبشارا من غير واسطة إذا هذا نوع وقال أي وقال تعالى قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وشاهد في قوله تعالى وبكلامي إذا فالله تعالى كلم موسى تكلما كما قال تعالى في آية ها وكلم الله موسى ها تكليماً. وكلم الله موسى تكليما إذن هذه الآية يعني تدل على أن الله تعالى تكلم وكلم موسى يعني مبشرة كلاما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وهذه الآية من حجج أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بكلام. يسمعه الله تبارك وتعالى من شاء ولهذا هذه الآية يعني لما كانت صريحة في بابها يعني أراد بعض الجهمية أراد بعض الجهمية أن يحرف ماذا لفظه ولهذا يروى أن أحد الجهمية جاء إلى أبي عمرو البصري رضي الله جاء إلى أبي عمرو البصري رحمه الله وهو من القراء المعروفين المشهورين وهو من القراء المعروفين المشهورين فقال له هذه الآية اقرأها وكلم الله موسى تكليما يعني لا تقرأها وكلم الله موسى تكليما وإنما اقرأها وكلم الله موسى تكليما وإذا قرأت على هذا النحو سيصبح المتكلم هو من؟ هو موسى والمكلم هو الله إذا فعلى هذا التحريق يصير المتكلم هو موسى لا الله جل وعلا فقال له أبو عمر البصري رحمه الله قال له هب أنني فعلت ذلك يعني لو فرضنا أنني فعلت ذلك فماذا تفعل بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لمقتنى وكلمه ربه ماذا تفعل بهذه الآية وكلمه ربه فبوهت الذي كفر بوهتا الذي كفر إذا فالشاهد أن النوع الأول من أنواع الوحي هو ما يتكلم الله تبارك وتعالى به مباشرة ويسمعه ماذا الرسول الذي يريد أن يسمع أن يسمعه ماذا إياه كما فعل مع موسى كلمة الله تبارك وتعالى قال المؤلفه يذكر يعني نوعا ثانيا من أنواع الوحي وحي الله تبارك وتعالى قال ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي كجبريل عليه الصلاة والسلام يعني هناك وحي يسمعه الله تبارك وتعالى الملك كجبريل قال ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري إذن فهذا النوع من الوحي يتكلم الله تبارك وتعالى بوحي بكلام يسمعه الملك يسمعه جبريل فيبلغه ذلك الملك إلى الرسول البشري يقول له إن الله تعالى يقول كذا وكذا يبلغه ماذا؟ كلام الله ووحي الله جل وعلا قال تعالى ذكر المؤلف يعني دليل هذا النوع قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وهذا هو الشهد. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم إنه علي حكيم إذا فهذا نوع آخر من أنواع الوحي وهو ما يتكلم الله تبارك وتعالى به فيسمعه ماذا؟ الملك من الله تعالى ثم الرسول الملكي يبلغه إلى الرسول البشري قال المؤلف بعد ذلك كما أن الإيمان بالكتب كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها إذا يدخل في إيماننا بهذه الكتب أن نؤمن أيضا بأن هذه الكتب جاءت بماذا بأحكام وشرائع جاءت بأحكام وشرائع وهذا طبعا من رحمه الله تبارك وتعالى بالأمم هذا من رحمه الله جل وعلا بالأمم حيث أنزل الله تبارك وتعالى على كل أمة ما يناسبها فإن هؤلاء القوم مثلا قد يناسبهم شيء لا يناسب غيره فكان من حكمة الله جل وعلا ورحمته أن أنزل على كل قوم ما يناسبه من أحكام وشرائع ولهذا الأحكام والشرائع كما سيأتي تختلف من أمة إلى أخرى ولما كان القرآن لما كان القرآن هو خاتمة الكتب والرسالات أنزل الله جل وعلا فيه أحكاما وشرائع تليق لكل زمان ومكان تليق بكل زمان ومكان إذن فنؤمن بأن هذه الكتب أنزل الله تبارك وتعالى فيها ماذا؟ أحكاما وشرائع. وكان واجبا على أولئك الأقوام الذين نزلت فيهم تلك الكتب أن ينقادوا لشرائع الله وأحكام، وأن يطيع وأن يطيع الله تبارك وتعالى فيما شرع لهم من تشريعات وأحكام. ونعتقد أن يعني تلك الأحكام والتشريعات يعني كان فيها الهداية لأولئك الأقوام يعني كل هذا يجب علينا ماذا أن نؤمن به وأن نصدق به ولهذا قال المؤلف كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها ولهذا قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأمر الله تبارك وتعالى كل أمة بأن تحكم وتعمل بالكتاب الذي أنزله الله جل وعلا عليها قال المؤلف وأن هذه الكتب يعني نؤمن أيضا بهذا الشيء وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه يعني نؤمن أيضا بأن الله تعالى وإن أنزل يعني كتبا كثيرا على أمم كثيرة فإن هذه الكتب لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا ولكن مراد المؤلف في كلامه هذا يعني ما يتعلق بالأصول ما يتعلق بماذا بالأصول كالعقائد والتوحيد ونحو ذلك فجميع الكتب متفقة في ماذا في الأصول جميع الكتب متفقة في الأصول نجد في كل الكتب ماذا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وجوب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وغير ذلك وجوب يعني اللـ اللـ اللـ اللـ اللـ العدل وهذه الكتب تأمر بماذا؟ بالإحسان وهذه الشرائع فيها صلاة وفيها زكاة وفيها صيام وفيها حج طيب هذا الهدف فرح أن نطفيه يا جمعي عقوبة لصاحبه لأنه شوش علينا طيب أي الفكرة راح تمراسي احنا وش كنا نتكلم ويجمع اه اه نعم اذا فالكتب التي انزلها الله جل وعلا على كثرتها وتعددها فانها متفقة فيما يتعلق بمال بالاصول سواء يعني اصول العقائد او اصول الأحكام أو أصول المعاملات ونحو ذلك ولكن هذه الكتب قد تختلف في ماذا في تفاصيل التشريع هذه الكتب قد تختلف في تفاصيل التشريع فقد يحرم مثلا الله جل وعلا على قوم شيئا يحله لغيره قد يكون الشيء الفلاني محرما في شريعة حلالا في شريعة أخرى إذن هذا يعني موجود. إذن فالمقصود هنا بالاتفاق ما يتعلق بماذا بالقصول. ولهذا روى البخاري روى البخاري في صحيحه عن أبيه ريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعللات الأنبياء إخوة لعللات ما معنى إخوة لعللات يا جماعة؟ الإخوة لعلات هم الـ الـ الـ الـ الإخوة الذين لهم ماذا أب واحد وأمهاتهم مختلفة يعني إذا كان الرجل ها؟ إذا كان رجل متزوجا بأكثر من امرأة يعني تزوج مثلا بأربع متزوج بأربع نساء كل امرأة يعني تلد مثلا يعني أولادا ذكورا أو إناثا فهؤلاء إلا الإخوة هم إخوة ولكنهم إخوة لعلات بمعنى أن أباهم واحد وأمهاتهم ماذا مختلف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأنبياء إخوة لعلات قال أمهاتهم شتى ودينهم واحد قال عليه الصلاة والسلام أمهاتهم شتى يعني متنوعة مختلفة ودينهم واحد إذن فدين الأنبياء من حيث الأصل واحد الأنبياء بعثوا بدين واحد فيما يتعلق بالأصول كالتوحيد ونحو ذلك مما سبق شرحه وأما يعني شرائعهم يعني الأحكام التفصيلية قد يختلفون فيها ولهذا قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج إذا كل رسول يعني له يعني شريعة تخصه وله يعني سبيل وطريق تخصه قد تختلف عن غيرها من الطرق وعن غيرها من الشرائع. إذن فالمؤلف هنا لما قال وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه هذا فيما يتعلق بماذا يا جماعة بالأصول وعلى رأس هذه الأصول طبعا التوحيد والعقائد ونحو ذلك ولهذا المؤلف يعني بعد ذلك يعني نبه إلى هذا الذي شرحناه فقال وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق إذن فهذه الكتب قد يأتي كتاب منها ينسخ أشياء جاءت في كتاب سبق جاءت في كتاب سبقها ولهذا سبق معنا قول الله تبارك وتعالى يحكي عن عيسى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إذن كانت هناك أشياء محرمة على بني إسرائيل فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام ونزل بشرع من عند الله تبارك وتعالى ينسخ ذلك التحريب ولهذا قال المؤلف وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل قال تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ قال المؤلف وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية قال تعالى يعني في وصف هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني هذا القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب قال تعالى ومهيمن عليه ومهيمن عليه قوله تعالى ومهيمن عليه فسر بتفسيرين فسر بتفسيرين التفسير الأول فسرت كلمة المهيمن بالحافظ والشاهد والمؤتمن فهذا الكتاب الذي هو القرآن شاهد على الكتب المتقدمة وحافظ لها ومؤتمن عليها هذا هو التفسير الأول بمعنى أن ما في القرآن هو الحكم وهو الفيصل يعني كيف يعني نزل ما جاء في الكتب المتقدمة علما أن هذه الكتب المتقدمة نالها من التحريف ما ناله إذن فالكتب السابقة بدلت وحرفت وبالتالي فكيف نتعامل مع هذه الكتب ها؟ نعرضها على ماذا على القرآن نعرضها على القرآن فما وفق منها القرآن صدقنا به ما وفق منها القرآن صدقنا به وما خالف وعارض منها القرآن تركنا وهذا ما هو معنى يعني كون هذا القرآن مهيمن كون هذا القرآن مهيمنا عن الكتب السابقة بمعنى أنه يعني هو الشاهد عليها آه فما وفقها فهو حق وما خالفها فهو باطل التفسير الثاني وهذا التفسير ذكره الشيخ سعد رحمه الله في تفسيره أن قوله تعالى ومهيمنا عليه بمعنى أن هذا القرآن قد اشتمل على كل حق جاءت به الكتب المتقدمة وزيادة على ذلك فما من حق وصواب جاء في الكتب المتقدمة إلا وهو موجود في هذا القرآن بل زاد على ذلك أشياء كثيرة ولهذا قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين فأخبر الله جل وعلا بأن هذا القرآن أنزله للعالمين فما من إنسان على وجه هذه الأرض سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بذيا أو غير ذلك واجب عليه ماذا؟ ها؟ أن يؤمن بهذا القرآن وأن يتبعه ولهذا فبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وإنزل القرآن لم يعد جائزا لأي أحد. قدّانا قد لله تعالى بدين آخر أه؟ أن يبقى على دينه السابق. بل يجب عليه ماذا؟ أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يتبع هذا القرآن وأن يتبع هذا القرآن. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يسمع بي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار لا يسمع ولا من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ف القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام يعني جاء, جاء ناسخا لكل الشرائع السابقة فصار لزاما على كل أهد صار لزاما على كل أهد أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يتبع ما جاء في القرآن بل حتى الأنبياء يعني سبحان الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى في يد عمر لما رأى في يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني أوراق من التورات رأى في يده أوراق من التورات من الكتب السابق فغضب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف يعني تترك القرآن وتقرأ في التورات مع أن القرآن نسخ هذه التورات فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا التباعي يعني سبحان الله حتى موسى لو بعثه الله جل وعلا في زمن الرسالة المهمدية لوجب عليه لوجب عليه أن يترك التورات التي أنزلها الله عليه ويتبع محمدا عليه الصلاة والسلام القرآن الذي أنزله الله عليه فإذا كان هذا يعني واجبا في حق الأنبياء والرسل فما بالك بأتباعه إذا فشاهد أن هذا القرآن كما قال المؤلف يعني نسخ الكتب السماوية السابقة ولهذا قال وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين ثم قال المؤلف والإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما, فيما فصل إذا ما ذكر على وجه الإجمال نؤمن به إجمالا وما ذكر على وجه التفصيل مما يتعلق بالكتب نؤمن به ماذا مفصلا بمعنى أن القرآن يعني ذكر كتبا بعينها وسماها ذكر التوراة ذكر الانجيل ذكر الزبور لداود إذن هذه الأشياء المفصلة يجب علينا شرعا أن نؤمن بها على وجه التفصيل لأن القرآن فصلها فنؤمن بها ماذا على وجه التفصيل؟ يقول المؤلف وقد فصل وقد فصل الله تعالى أسماء بعض كتبه فسمى الله التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود والقرآن الذي أنزل على محمد وذكر تعالى صحف إبراهيم إذا نؤمن بأن إبراهيم له كتب تسمى ماذا صحف أو كتاب يسمى ماذا صحف قال وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام طبعا صحف موسى ذكرت مع صحف إبراهيم في آخر صورة الأعلى في صحف إبراهيم وموسى وقد اختلف العلماء هل المقصود بصحف موسى هي التوراة نفسها أم شيء آخر في ذلك خلاف بين العلماء والأظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بها التوراة فإبراهيم له صحف ولكن صحف موسى هي التوراة والله أعلم قال المؤلف فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل كما أن الله ذكر كتبا كثيرا إجمالا لم يسمي منها شيئا فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية. إذا نؤمن بأن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الكتب السماوية. فكما أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل فكذلك القرآن هو آخر ماذا؟ الكتب إذن والقرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية فلا كتاب بعده وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة عام لثقلين الإنس والجن يعني هذا القرآن أنزله الله جل وعلا على العالمين أنزله الله تعالى على العالمين فهو موجه للإنس وهو موجه أيضا حتى للجن يعني هذا القرآن هو كتاب الجن أيضا ولهذا جاءت يعني عدة آيات يعني تتحدث عن هذا الموضوع وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآيات بل أنزل الله تعالى يعني سورة بأكملها بعنوان سورة مالا الجن قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر السورة إذن فهذا القرآن كما خطب به, به أو خوطب به الإنس فقد خطب به أيضا الجن ولهذا قال المؤلف عام للثقلين الإنس والجن قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين ثم قال شامل يعني نؤمن أيضا بأن هذا القرآن شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم نؤمن بهذا نؤمن بأن هذا القرآن قد شمل جميع ما يحتاجه الناس سواء في أمور دينهم أو في أمور دنيا قد يقول قائل يعني يدخل في أمور دنيا الرياضية والفيزياء وكيفاش نبني وكيفاش نشغل السيارات والموتورات وغير ذلك هذه ليست موجودة في القرآن هذه ليست موجودة في القرآن نقول المؤلف لا يعني هذا المؤلف لا يعني هذا يعني بكلمة في دينهم أي ما يتعلق بماذا بالعبادات إذا هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد فيه كل ما يتعلق بالجانب الديني أي ما يتعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات وأما قوله ودنياهم فالمقصود بذلك ماذا؟ المعاملات المعاملات التي نحتاجها في دنيانا كالزواج والطلاق والبيع والشراء والعطق وغير ذلك من المعاملات الكثير إذن فقوله شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم أي في عباداتهم ومعاملاتهم هذا هو المقصود في عباداتهم وفي معاملاتهم أيضا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي وربيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة والمخمصة هي ماذا ها؟ المجاع الجوع فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإث غير متجانف أي مائل لإثم فإن الله غفور رحيم طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذن يعني بقيت يعني فقرة نكملها إن شاء الله تعالى بعد الأذن